تبع إلا ما يحاء إليه إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم النذيب قل لو ش الله ما تلوته عليكم ولا أدراك به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أ فلا تعطل فمن أظلم من من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته 119. إنه لا يفلح المجرمون 110. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون نالله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشترون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا